السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 119. وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القيا فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتيكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء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 117. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور 118. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذئير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن 127. إنه بكل شيء بصير 128. هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن 129. إن الكافرون إلا في غرور